ما بفهمش في اتيكيت ده طب البيض داخل انا واثنين يا حد ناكل رز فبلاش انا منوع بحب ابعد <تصفيق> انت قلت ان انا بحبش الرز اه انت بتقول ما بحبش المكرده صح طيب مش معنى ان كده خدك فضحتيني ده مخوك تحت اشتكي كده امي بتاعت الصبح لما قلت لك كده ده لسه ما استوعاش قلت لك قلت لك انت بتكشر في انا ليه استغرب عمال يقول هو كده ليه زي طيب هو عشان في وشي بقول لك لسه لقد اردت ان اكون مسيري او مدرسه ممكنه ان اكون مسيري او نزلت ممكنه ان اكون مسيري او ممكنه ان اكون مسيري او ممكنه ان اكون مسيري او ممكنه ان اكون ممكنه ان اكون ممكنه ان اكون ممكنه ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان والمحاكم يا بنت كلام. احنا جانا بقى عمو حسن بقوله انت كتبت القيمة حاجة عمو حسن قال لي انا مضيت عليها على بعض انا مقامل الحاجة محمد انا معرفش حاجة عنها ولا قررنا قيمة ولا قررنا حاجة عشان تعرف كده احنا ما بيوصي احنا ما عندناش خوانة لا لا لا لا. لما مدينه اما جيبها ايما ياخدها ايما ياخدوها معاك يا محمود مش حاجه السنه على حاجه في النبي على النبي على النبي بالك من حاز لا يعني ان انا مش بتوع انت لا بصين كده ولا اتجه ولا البنقدنا اه البنقدنا يا احمد انا حبه مرقه وحبه حته ورقه وشويه جازق وخلاص احنا مش قواضي مش على قواضي هي القاضي القواضي احنا بنقول ده احنا, إحنا, إحنا, أحنا يا, محمود يا محمود, محمود يا محمود احنا منك بتقول ايه ما هو كل واحد يتعلم من واحد يقول اي حاجه صل على بدي واحد هي مش يمسكوا في بص بص محمود صل وبعدين مش ده ه طلع دي دد ددنا الدكتور. الفصليه دي مش بتاعتك انت لنت الدكتور د د ده د د د د د د د دكتور د د د د د د د د د د د د د كل د د د د د د د د د انت انت مش بتديش عماد فضيل مش بنباص واحده مش عنك واحده ما توصلش صوتها بردك يا عم من كرامتي اني وهو كمان ما فيها ويمسك عليه كلامه ولا زي ايه ما هو اميره زي انا بس عملت يا اميره ما رفعتيش شبشب